والروح والريحان يا دائما الترنيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بنفرا يا قارئ الايات في الجمع والخلا تذهب بك السما وانت تشل الكون يا حامل القران يا حامل القران